وذكر وموعظة ونور فيه شفاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آيات ايها الحب وايات عفري سغا شناد سوره الله سبحانه وتعالى اوحينا اليك يا بنتي النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان كانت لكم الدار الاخره يهود الدار عند الله اله جل في سخارسه مدغوني دين او من دون الناس waydin ku dad ka xigtaan dunyadan iyaga xarkadeed shidadeeda fatamnaa al-maut wa ruha intaala tangariida chaalada sidaad sheegaysaan haday dhabiin ka taayeen kuntum saadiqeen hada run sheegaysaan nabankaasi ayuha lahibo wa baynalashin wayaan walahaada haqqa risaalada habibka kalee salatu wassalam marke hor istaagee ee xaqqa xaqta tonaynaa حق يا بعض الكان كسرناه عدي باطل الكسرني الله جل جلاله هوينو هلاجو ولهذا هذا يهلا حبا بين بك بي الشجن دار تأخرنا تا نجا إسكله عد قل بنا نجا كحب نرينتاج رهدين نحن أبناء الله واحد بعه بين تي بربكان كيد دودا كمتاع شعب الله مختار بناه بعيد هذا شعب كإله والدنيا دودنا كدورتي أمد دودنا نجا خدم نقطع انغاي بو يا سنوتا بو نوتا وخيابها سي ايو هل خيبه وخيابها ايغو اي دافكا كدحدييين اي عالمكا اي كاغادين اي ديباتوين بدن يا مسايب بدن او هرشيدويا ولا بما قدمت ايديهم بالظالمين ارينتا ايدا واخويا ما جعلان هان غيريد اي شيغيان دارتا اخيره اي شيغان هان لا بينبي بما وحيكسبدين كسبدين بوهين كعمود وحي كسبدين وحي جرائم حي السميين بوهين والله وعليم بالظالمين إلهنا جل جلاله ظالمين إيه ووريا ولهذا أيها الأحبة لقد أباحوا لأنفسهم القتل والافتراء على الله عز وجل والتكذيب الأنبياء وقتلهم وارتكاب الفساد والنكث بالعهود وسجود للأسنام وبيع الدين والخيانة وغير ذلك من القبائح والرذائل كل ذلك في سبيل الوصول إلى متاع الدنيا وحاصلنا هذا هو الوحوية الدنيا ذلك إنه يقوى الطليان وأمدكونا الوحويان أي كسانتاقليان إذن أيها الأحبة لمن كاسي ظالمين وغيان سورة المركة معها إنه غير يجعل ذلك في أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم ظالمون وما داموا ظالمين فالموت أمر أمر مخيف يعني بالنسبة لهم وهو ما الناس على حيات الدنيا ذا سيمرك جعلي هنا دونه إني سيجوق جوقان أيها الأحبة ولهذا إلهي جل الجلال ويا فضيحي وملك الكوير سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين آدوا قل يا أيها الذين آدوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ما هذا بضم بيكفانين أوليه أنه الله بعنا كو إلهي جل جلال وقته سودوا بعنا بأنبات شغل سامبالي وحد شعلا تنجيري ده. الدنيا سيغلتك قحر كيذا إلا قفك كي إلهي جعل جل جلاله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولهذا وحى دارون شيغيسان وحلى يري مباهله عن يو ان كلبخان ان هبارتن كيني وحوي حقا كوتاغن يكيب بادل كوتاغن وي ديدن ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ابدا مجعلان هياان غيري مجعلانيان بل هدويد دوني شيء جوغان الهي جل جلانيو عدي لكن حقيقة وحويه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولغيني الليهن بغير ذاك السعرر غير ذاك سوحو إذن هلين يسوين إذن قارسا بل أيها الأحبة قرآن الكريم كوحي نوع دين يدد كاسي إنه الدنيا دين يولغو الله ودباقي كسية هادان إنه دنتان مدونه يان وحيدونه يا سيد إلهي جل جل عادين ولا تجدنه محرس الناس على حياته ومن الذين أشركهم يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه بل نمانكي قارضها يا مشركين تهي قيامها الرميسنين بعثيان شوركا الرميسنين أي كدش علينا الدنيا دايها الحبه يقول الدين شاقنا آية نبي إلهي بان رميسن أي مع ذلك وحوة نمانكي مشركين تها كسي جعلها دنيا باقيه كسي هذا يهود ايها لاحب حريسون على الحياة ولو كانت حياه النوع كسبها هاتن أما دلها كن ولدان أما حياه عزيز كن ولدان أنا اس كن ولدان بيدونيا الدنيا دنيا كل يخليان بيدونيا ولهذا أيها الأحبة ولا يوجد أحد في الدنيا أجازة لنفسه فعل أي شيء واباح ارتكاب ما يشاء للحفاظ على هذه المكاسب الدنيوية كما فعل اليهود لمن كاسو وحو ويان والدول بها الدنيا يكون قال كريا ويقال ولهذا أيها الأحبة وظالمين ويان وما داموا ظالمين فالموت أمر مخيف بنسبة لهم بويا وهم أحرص الناس على الحياة إذن أيها الأحبة ينوها مؤمنين نهاي إلهه جل جلاله لك لكل شيء سانجع الله ما المهاجر يا الدنيا يدا أن جو جنو قف قاد الدنيا وحويه وحل ديدا هيا نخوك الاحتقان ديدا هيا عيا ده هكوساروري الدنيا يحال كده وحويان معها معنى هذا الدنيا ده إن لك الشقيس هنا حرامته ورد الدنيا ذاك الشقيس هو الذي ذا وحويه في حب الدنيا إلى درجة الحرص والعبودية هل كبهشونيك هو سال الدنيا؟ أيالذي ذا؟ فإذا أصبحت الدنيا هي المعبود والهدف والمعشوق ويدوا حقه هو ضرورا كهذه قط مركز وحوي الدنيا مدموم بين قنصة أما إذا كانت الدنيا في اختيار الإنسان لكن هذه وحويها ذيك والثيلة يكون تهاي والدنيا دوحة ويا دار كسي جارس الشقي سنة يصيد وشو شقي سنة, شقي سنة اللقاء الله جل جلاله يصيد الله يحضرها للجن الهيد يصيد الدنيا دوحة ملا في عادة وآخرة عادة لو تعب حستو أدوت تجيلهيد الله جل جلاله وكبركيني وحوكسي ولا تنسى نسيبك من الدنيا لكن سيدا قرضا يقال ده أيها الأحبة يوش عليها الدنيا ده دا. يجد دري يجد جابني فوله ينخلد وينصحمه ولتجدنهم بإلهي أحرس الناس على حياة ومن الذين عشركوا أيها الأحبة ayadaan waxaanu ka qaadanayna baanta iyo balabagaanka iyo fasaadka dunida dadka maanta waxa weeye ku haya waacda Allah jalla jalaluhu in marka yahoodaan waxa weeye hormood waxaana la inaga doonaya dariiq walba nabaankaas ay qaadan in aan ka dheeran xitaa walba iyo mabda' walba iyo waxa weeye qaanun walbo iyagu ay keenaan in aan tahna yurba laydii Ilaahay وارتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انما كلبايد بايد حق إله جل جلالكم كمدون سي لا اله دونك يا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والفرقان اليه تنصت وفيه تعطر الاذان